11. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة 12. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام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 یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 129. وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ييا أَُّهََّينَ آمَنُوا لاَا يَبْن وَ نَّكُمُ اللهَّهُ بِشَيئم مِنَ الصَّييد تَناَالهُ أَدكُمْ وَرماحُكُمْ لعلَمَ اللهَّ لِعلَمَ اللهَّهُ مََ خَافُهُ بِالغَيبِ فَمَن يعتدَا بدَ ذَِكَ فَلَهُ عَذااب أَلم يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ سلما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبه هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او عد ذلك صياما ليذوقوا بلاء امره اف اللہ عمل ومن عدف تقیم اللہ منہ اللہ عزیز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 117. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم 118. ما على الرسول إلا البلاغ 119. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون 110. قل لا يستوي 129. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ 120. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم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 مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ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 أَو آخَان مِنْ غَيِْكُم إنِ أنأَتُمْ ضَربَتُم في الأرضِِ فَأَصَابَتكُم مُصيبَةُ المَود.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 فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان فيقسمان بالله لا شهادتنا قُمْنْ شَهَادَتَهُمَا وَمَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانُهُمْ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا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 اِذْ أَنَّيْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ يُبْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى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 او أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ ال ہین ان آ مینو بیسولی کالو آ منا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 رَبَّنَا انزِلْ عَلَيْنَا مَاءً مُّنْهَمِرًا مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْنًا حَيَّةً تَسْقِي بِهَا حَرْثَنَا وَشَجَّارَنَا وَزَرْعَنَا وَاللَّهُ قَادِرٌ عَلَيْهِ أَلَّا اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ 119. فاستخذوني وأمي إلهين من دون الله 110. قال سبحانك ما يكون لي مَا أقول ما ليس لي بحق 111. إن كنت قلته فقد علمته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 الحمد للہ دل کس مل سلو ربادل خل کباجل 118. ومسمى عنده ثم أنتم تمترون 119. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ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 29. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون 30. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 11. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون 12. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا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 مسا تکتن کالو قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون ملون على ظهورهم علا بہم الم يزرون وما حیا الدنيا الا لعب ولهو 112. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون 113. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبَعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ على کال ينزل کل ولكن لو لا يعلمون وما من داب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 119. والذين كذبوا بآياتنا صم فِي في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو السَّاعَةُ الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون مَا ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون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 قُل ارَأَيْتُمْ إِن أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّهُمْ يَصْدِفُونَ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 وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبَعَثُكُمْ 12. ثم فِيهِ فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون 13. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة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 قُل مَن ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونهُ تبرعا وخفيةً لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين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 وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوبون في آياتنا فأعرض عنهم حتى یقوب فی حدی سن غیر و ام سی وَمَا فلاد ذکر يَتَّقُونَ مِنْ معلدین پون من خم شع الر المت تَقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ به پدیر تو سل نس وَإِن سلح میندیوں شفیوں کل آدیل مِنْهَا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 قل انا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدن الله كالذي استهوتهُ الشياطين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 فَلَمَّ رَألقَمَرَ بَاجِ غًَا قَالَ هذا رَبِّي فَلََّا أَفَلَ قَالَ لَ إَِّم يَهْدِنِي رَبّ لَ أَكًُاَّ مِنَقَوْمِ البَّلِين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 اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَجَّهُ قومه قَالَ أَتُحَاجُنِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانُ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 إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبًا كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ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 وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ وَكَّلَنَا بِهَا قَوْمًا ليسوا بها بكافرين. 118. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين 119. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من 116. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ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 وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ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 119. فديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.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 وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرط عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَلا تَسُبّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زًَا النَا لِكُلِّ أَُّةٍ عَمَلَهُم ثَُّ إِ رَبِّهِمَّ رْجِعُهُم فَيونَبِّئُهُم بِمَا كانَوا يَعمَلُون وَأَقُسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَمَانِهِم لَإِن جَأَتْهُمْ آيَةَُّ يُؤمِنَّ بِهاء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 119. في طغيانهم يعمهون 110. صدق الله العظيم